وكل بدعة من ظلالة وكل غلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي الأرسلة وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتا وحده أولها الصحيح وهو ما اتصد إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف ترك وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت وكل ما عن ردبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائمة أو بعد أن حدثني تبسم عزيز المروي اثنين أو ثلاثة مشهور المروي فوق ما ثلاثة معنعن عن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم نعم هنا يذكر المصنف لنا قسم آخر من أقسام الحديث وهو الحديث العزيز الحديث العزيز لغة هذه صفة مشبهه من عزة يعز بالكسر وعز يعزه وبالكسر يعني قل ونضع ومن عزة يعز بالفتح وهذه يعني قوية واشتد كان المنفرد كان ضعيفا فقوي جانبه بالآخر الذي عضده تعزز به يعز ويعز فقوي واشتد وسمي بذلك إما لقلة يعني سمية السنف هذا أو القسم هذا بالعزيز سمي بهذه التسمية إما لقلة وجوده ونضرته وهو نادر جدا يعني على الأصابع يعد الحديث العزيز حتى وان كان ضعيفا أو موضوعا فهو نادر جدا لنضرته وقلة وجوده أو لقوته لأنه قد جاء من طريق آخر ودائما المنفرد إذا عدد بغيره يتقوى جاء من طريق آخر يبين قوته والعزيز اصطلاحا هو من فرد بروايته عن راويه رويان في أي طبقة من طبقات السند وهذه مهمة جدا إذا قلت في أي طبقة من طبقات السند يعني إذا كان السند فيه رويان إما في أعلى أو في أدنى في اول السند أو في آخر السند أو في وسط السند فهذه يمكن لنا أن نقول هذا القسم قسم العزيز من الاحاديث وخذوا قاعدة احفظوها عند أهل التحديث النظر في الطبقات لاقل طبقة النظر في الطبقات لأقل طبقة فإن كان في طبقة فيها رويان فإن هذا هو العزيز حتى لو في طبقة الصحابه فيها يبقى ده عزيز ولو انفرد في الطبقات الأخرى فإذن العزيز هو من فرض عن راويه راويان إما في جميع طبقات السند وإما نقول هي في طبقة من طبقات السند طبعا هناك شرط وقيد يريد طبقة من طبقات يكون فيه اثنين ولو في طبقات أخرى فيها ثلاثة وأربع لا يكون مشهورا الأهم منه يكون ايش ايا نعم فنقول يشترط في العزيزي شرط مهم جدا هو أن لا يكون في طبقة من الطبقات أقل من اثنين لو فيه أكثر ما يهم لكن ما تأتي مثلا عند أول السند يروي مالك عن نافع فقط عن ابن عمر فيروي عن نافع عن ابن عمر عن ابي هريرة هنا روايان صحيح ولا لا لكن الرواية الاولى نافع عن ابن عمر واحد فنقول هذا ليس بعزيز لماذا ان اقل طبقة موجودة في السند إيش؟ واحد غريب عمره ما يكون عزيز لابد ان احنا تنظر لأقل... يبقى الشرط الاول الا يكون في طبقة من طبقات السند راوي واحد فيبقى كأننا نقول اقل طبقة من طبقات السند يشترط فيها راويان وان كثر بعد ذلك أيضا هذا الحديث عزيز. مثال ذلك ما راه شيخان من حديث أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. سلسلة السند التي تبين لنا أنه عزيز أنس. هذا الحديث عن أنس وعن أبي هريرة. فاعتبره راويان في طبقة واحدة. لو أخذنا سلسلة الإسناد في هذا الحديث من رواية أنس من طريق أنس نجد أن أنس رواه عنه قتادة. ورواه عنه عبد العزيز بن صايد قتادة اكمله قتادة اكمله اسمه قتادة بن السدوس ترجمه ثقة ثبت مدلس ثقة ثبت مدلس من امتع ما قيل في قتادة أن انس وهو يروي الحديث او ابو هريره ما اذكر له هو انس انس وهو يروي الحديث قال له لما سالوه صف لنا رسول الله فقال اما شعره فكشعر قتادة فانهال بكاء كاد يقتل لما قال له انس شعر النبي كشعر الفتاة انظروا إلى حب هؤلاء القوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي حدى بكثير من التابعين أن يقولوا لابن مسعود أكنتم ترون رسول الله باعينكم أكنتم تجلسون بجانب رسول الله والله لو كنا في عصره لحملناه فوق رؤوسنا ما مشى على الأرض هذا من فرط حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني يرى الواحد منهم يدفع بأهله وماله وكل الدنيا للحظه واحده يرى فيها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتاده يروي عن انس وايضا في نفس طبقه قتاده لمتابعه ايه ثم عبد العزيز بن صهيب عبد العزيز بن صهيب ايضا يروي عن انس متابعا لقتاده ناتي لقتاده لو عندنا السبوره لبينا لكم السلسله الاثناء الاسلسيات افضل قتاده نفرط طريق قتاده يبقى عندنا عن انس طريقان الطريق الاول قتاده والطريق الثاني عبد العزيز بن بنصايب اجعل طريق قتاده منفرد طريق قتاده ايضا يرويه عنه شعبة شعبة بن الحجاج وهذا مدلس يدلس تدليس التسوية وسعيد شعبة ليس هو مدلس اقسم بالله اخطأتهم شوف هذا الرجل انتبه انا كنت اريد في الحالتين اخطأتهم هو التهم بهتانا وزورا هو التهم اتهاما خطأا بالتدليس وهو ليس مدلس ده هو ابعد الناس عن ايش عن التدليس يبقى شعبة بن الحجاج يروي عن قتادة اذن قتاده لو عن عن لا يمر حديث بهذا وسعيد بن ابي عروبه طبعا ها شعبه وقتاده يبقى هذه السلسله من الذهب نقول شعبه كفانا تدليس قتاده وسعيد عن قتاده ونأتي الى طريق انس عبد العزيز بن صايب يرويه عنه اسماعيل بن علي ويرويه عنه ايضا عبد الوارث كل الاولاء من مجال الصحيح إذا نظرت الى هذا التخطيط وجدت الطبقه الاولى فيها رويان والطبقه الثانيه فيها رويان والطبقه الثالثه فيها رويان يبقى اذا كل الطبقات فيها رويان يبقى اذا الحديث هذا حديث عزيز لما لان كل الطبقات فيها رويان طيب لو قلنا لا روى ابن علي او عبد الوارث او رواه شعبه وسعيد وايضا الثوري هنا ها تاكدوا يا اخوه هنا ليس فيها رويان هذا شعبه والثوري وسعيد طيب هنا مسحنا مفيش مفيش يا لا ما وجدنا ابا هريره انس ها غريب لما هذه الطبقتين رويان ثلاثه رواه رويان العبره عندنا باقل الطبقات اي أقل الطبقات ان فيها رويان فهو الحديث العزيز نعم اذا العزيز هو ما كان في طبقة من طبقات الاسناد رويان ولم يقل عن ذلك في أي طبقه من طبقات الاسناد لم يقل عن الراويين. وإن وجد في طبقة من الطبقات أكثر من راويين فهو أيضا عزيز ان كان أقل الطبقات فيها الراويين المشهور لغة هو اسم مفعول من شعرته الأمر أي أعلنته وأظهرته سمي بالمشهور لوضوحه وانتشاره بين الناس واستلاحا كما رجح الحفظ ابن حجر هو ما رواه ثلاثة فاكثر في كل طبقات السند لكن قيد. ثلاثة فاكثر اثناني ما دخلت في العزيز اخطأت ما رواه ثلاثة فاكثر هذا شرط اول اثاره ان لو اثنان لا يدخل في المشهور يكون في العزيز فرواه ثلاثة فاكثر وشرط اخر ما لم يبلغ حد التواطن يبقى المشهور له شرطان الشرط الاول ان يرويه اكثر من ثلاثة في طبقة من طبقات السند شرط الثاني الا يبلغ الكثرة الى حد التواتر حيخرج من المشهور المتواتر وبعض العلماء يقول المشهور هو المستفيد وبعضهم يغاير بينهما يعني يرون المستفيد هو الذي ابتداء كانتهاء يعني طبقات السند لو ثلاثه ثلاثه في الاول ثلاثه في الاخر وبعضهم لا يغاير بينهما وهذه ليس محل التفصيل نحن الآن ندرس المصطلح للنساء من العالمين لا للذكران من العالمين او وجب علينا الرفق بهن لا سيما وانهم قد غرقوا غرقا عميقا في كتاب التدليس يعني حتى النقل ما استطعنا أن ينقلنا ولا عتب عليهن بحال من الأحوال بل يشكر لهن صبرهن على الطلب وصبرهن على اللغة وعلى العقيدة وعلى غيرها بل وعلى الفقه الآن ينازعوننا في ساحة الفقه وساحة الفقه أعز على كثير من الناس قلت المحدثون كثر والفقاء في ندرة لأن الفقه هذا يعني صعب مرامه كما قال ابن الجوزي وأجود العلوم تعلما هو علم الفقه لو انشغل المرء بعلم الفقه انشغل بعلم يعني سديد اما اذا المشهور هو ما كان فيه طبقه من طبقات السند ثلاثه فاكثر أقل الطبقات ثلاثه فاكثر ما لم يبلغ حد التواتر مثال ذلك حديث عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما في روايه لم يبق عالم ما الفرق بينهما ايش الفرق بينهما لم يبق من الذي لم يبق الله للا في علاه لم يبق عالما يبقى معالما مفعول به لم يبق عالم احسنت طب ازاي هو الفاعل الذي لم يبقي نفسه ايش هذا الفاعل هو ما فعل ذلك بنفسه هو مات نفسه والله لا نصلي عليه هو مات نفسه طيب كيف يكون هو الفاعل يا صياد المساله دي صعبه جدا لم يبقى عالمه هو لم يبقي نفسه افنى نفسه كيف تقول هو الفاعل يا اخوه لغه تعريف الفاعل لغه فيها حل الاشكال النوبي اتى بها ولا ذكر سكتته طيب خلاص نعم لكن قلت الثانيه لم يبقى عالمه هو هو اللي عمل كده ولا موت نفسه العالم هيموت نفسه ايش حدث الفاعل عرف الفاعل لغه ينتهي الأمر عندك عرف الفاعل اه بوركينا فاسو مرحبا باهل افريقيا والله اتفضل خيبة وخسار على كل أهل كرموز وحصرة على العرب بأسرهم أحسن الله إليك ولا فض فوق ما اسمك محمود إن شاء الله تكون محمودا في الأرض وفي السماء هذه الاجابه السديده الرجل هذا أنت تتكلم بأي لغة اسمها إيه لغة تتكلم بيها موسي بيتكلم موسي واتى بها في العربية وأنتم تتكلمون العربية وما اتيتم بها كنت عارفينها ثلاث أربعة للجمع الغفير ما كانش عارف صاحب اللغه غابت عنهم يبقى فعل من فعل او اسند عليه الفعل فهنا نقول لم يبقى عالم هو اصلا اسند عليه ذلك تقول مات محمد ام محمد امات نفسه اسند عليه الفعل نعم فهذه مفعول وهذه فاعل من امثله المشهور كما قلت هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رواه اكثر من ثلاثه عن ابن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رواه اكثر من ثلاثه طبعا لا يشترط ان كل سلسله الاسناد يكون فيها ثلاثة لا لا يشترط هو الشرط الوحيد أن تقول في طبق من طوقات أقل الرواد ثلاثة فأكثر نعم لكن بشرط أن لا يبلغ حد التواتر للمشهور أنواع مشهور عند الفقهاء مشهور عند الاصوليين مشهور عند العوام مشهور عند المحدثين فالمشهور بين اهل الحديث عند المحدثين حديث انس قانت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على رائل وزكوان هذا حديث مشهور جدا عند المحدثين يعني ياخذ حق الاشتهار وليس المشهور الاصطلاحي ليس المشهور الاصطلاحي اللي هو يكون في رويه ثلاثه بل ممكن تجده في الاسناد عزيزا أو تجده غريبا لكن هو مشهور عند المحدثين اشتهر على ألسن المحدثين وايضا هناك نوع من الاحاديث اشتهر على ألسن الفقهاء كحديث ابغض الحلال إلى الله او عند الله الطلاق وهذا حديث ضعيف بل بعضهم في اقوال كثيره بعضهم قال الموضوع هو حديث ضعيف لكن المعنى قريب المعنى صحيح لأن ناجر على يبغض ذلك ويكره ذلك إلا في حالات الضرورة أو الحاجات الشديدة مشهور عند الأصليين حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسان ومستقرئوا عليه هذا مشهور جدا عند الأصليين لأنه فيه يتفرع عليه أبواب كثيرة جدا وأحكام كثيرة جدا تنزل تحته ولذلك يشتهد جدا عند الأصليين رفع عن أمتي الخطأ والنسان ومستقرئوا عليه وطبعا هم يجعلون الجهل أخو النسيان وذلك ترى أنهم لا يؤثمون ابدا من وقع في الخطأ ان كان جاهلا وايضا لا يجعلونه يقيم العبادة مرة ثانية لو تعبد لله عبادة بجهل، فقد وقعت خطأ لا يجعلونه يفعلها مرة ثانية يقولون أنت معذور رفع عن أماتي خطأ النسيان وما عليه هذا عند الاصوليين أما عند النحاة فأقول استغفر الله ماذا أفعل أنام أنا أم ينامون أموت أنا أم يموتون أنا كلامي في خطأ أنا أجر الاخوه فينجرون كلامي في خطأ حتى ما أحد تنفس ليقول طب انتظر لا تركوني أسترسل دلال على النوم إما ما أتقنوا وإما هم على نوم عميق كلامي الذي سبق فيه خطأ انتبهتم الآن طب أريد الانتباه أين الانتباه طب أين الخطأ ثم ننبه على هذا الخطأ أين الخطأ نعم العباده التي فيها أحسنت هذا الخطأ هنا أنهم قالوا بقول النبي وسلم رفع عن المدد الخطأ والنسيان ومستقلعه عليه قالوا الجهل أخو النسيان فمن تعبد عباده جاهلا ووقعت خطأ لا نأمر بإعادته بل نقول رفع عنك القلم في ذلك أو رفع الخطأ والنسيان عند الله الذي فيه هذا هو محل الخطأ ما وجه الخطأ المسألة فيها تفصيل قل لي فعلمات الخطأ والنسيان ومستقلعه عليه هذه فيها تفصيل إذا تعبد عباده واتى هذه العباده على وجهها الصحيح الذي أمر بها الشرع انا قلت خطا وخطئكم قلت أنه لا يؤمر بإعادته بعد ذلك انتبهتم وقلتم لا يؤمر لا يؤمر يؤمر قلت لا المساله الصحيحه انها فيها تفصيل ايش هي التفصيل ها يا صاحب المواريث الفرضي نعم يؤمر ولا يؤمر احسنت كيف ذلك إذا كان اذا كان في الواجبات رفع عنه الإث ويؤمر بالإعادة وإن كان في المحظورات رفع عنه الإث ولا يؤمر بالإعادة. نعم بالإعادة بالمثال يتضح المقال طيب حاضر صلى الظهر أربعا فقام فقرأ الفاتح وركع وقال هذه أركان بد الاتيان بها ورفع قال هذا ركن أيضا فلم يسجد إلا سجدة واحدة وقام وأكمل صلاة ثم بعد من انتهى قال نسيت قد سجدت سجدة واحدة والأركان في الصلاة كم؟ سجدتان ماذا نقول له نقول نسيت جهل النسيان والجهل سواء رفع عنك الإث لكن عليك أن تعيد الصلاة عند طول الفاصل يعني بعد ساعة ونصف ساعتين نقول له أعد الصلاة لأنك تركت واجبا وينفعك رفع عنه ما نسيان ينفعك في رفع فقط جاء رجل فصلى العشاء وهو يصلي العشاء كان يعني يتدبر ما حدث بينه وبين زوجاته في المشاجرة قال اتحدي الاكل ورجليك فوق دماغك مثلا قال والله لا اأتي به انت ستأتينا به المهم الرجل جلس وهو يصلي يتدبر كيف ترفع صوتها عليا كيف تكلمني بهذه الدرجة الست برجلان وهو يصلي قال هي طالق اعوذ بالله يا اخي روح اضربها لكن لا تطلقها قال هي طالق وهو يصلي فالامام سمع طالق كأنه يقرأ في الايه اخطا وقف أتابع الرجل تكلم فقال هي طالق ثم قال وأكذل لك أنت طالق طالق طالق هو مش شايف الإمام شايف مين شايف الزوجة فطلقها ثلاثة في الصلاة فلما انتهت الصلاة سلم والإمام يقول كنت أقرأ في سورة البقرة عن في سورة الطلاق ما فجاء الرجل قال سامحني قد سهوت وذهلت عن نفسي أني في صلاة فطلقت مرأتي بعد ما هذه المشاجرة. ما حكم صلاتي ما سأل عن إيش عن مراته وما يريد خلاص هو قال الحمد لله أنا فصلت في المساله هي طالق بالثلاثة لكنه بيسال عن صلاة قال ما حكم صلاتي هنا يأتي الجواب فنقول له أنت الآن عندما قلت هي طالق طالق كنت ناسيا أنك في صلاة قال والله كنت ناسيا أنني في صلاة قلنا يأتي الحديث يرفع عن المدد الخطأ ونسينا عليه فأنت صلاتك صحيحة ولا إعاد عليك لأنك أتممت أركان الصلاة وشروط الصلاة الدليل على ذلك حتى لا ياتي رجل ويطير بها ويقول شوفوا محمد حسن دلوقتي بيعمل ايه اهو المراه الحقا بتقرا هذه مخالفه للشيوخ الثاني الصلاه صلاه الجماعه فرض كفايه مخالفه للشيوخ الثالث راجل اتكلم في الصلاة وطلع مراته ثلاث مرات وقال صلاته صحيح فطبعا هذه سيطيرون بها في الافاق ساقول الحمد لله على هذه النعمه انني اليت على نفسي الا احك رأسي الا بدليل والا اخطو خطوه الا باثر حتى لا يعاتبني أحد وأكون عند ربي عندي الحج إما بأجر وإما بأجرين واسال الله أن يلمنا الخاص في ذلك الدليل على ذلك قد حجرت واسعا قد حجرت واسعا معاوية ما أنا أقولك قد حجرت واسعا وما أرى الأيدي رفعت الحديث معاوية بن حكم السلمي عندما دخل فعطس رجل فقال الحمد لله فقال له يرحمك الله فالرجل ضرب على فخذي والصحابة ينظرون اليه شدرا يريدون أن يقتلونه ويتكلم في الصلاة فقال ويل أمي ماذا يفعلون معي يعني ما ساكت تكلم كثيرا بعدما انتهى من الصلاة تكلم كثيرا قاموا ليفتكوا به فاتى به نفسنا انظر إلى تعليم نفسنا له قال الرجل والله ما كهراني ولا نهراني ولا زجرني ولا سبني ولا شتمني قال له إن هذه الصلاة لا يصح فيها أي من كلام الناس من شيء فقام وقال اللهم ارحمني ومحمدنا وترحم أحدا في رؤية أخرى أن الرجل بال قال ذلك فقال له قد تحجرت واسعا كيف الله مرحمني وارحم محمدا فقط لحسن خلق النبي معه وجه الدلالة من هذا الحديث أن النسلم لم يأمره بالإعمار تكلم فنقول للرجل هنيئا لك طلقت امراتك فابحث عن غيرها وصلاتك صحيح للثاني مش هتطلق ليش هو طلقها ثلاثة نقول وقع الطلقة واحدة ولك أن تردها واتق الله ربك وأحسن إليها وارجع وصلاتك صحيح الجهل ايش الجهل يقصر على النسيان يبقى اذا هذا مشهور عند الاصوليين وهو رفع عن أمات الخطأ والنسان وما ستوكره عليه المشهور عند النحاه حديث نعم العبد الصهيب لو لم يخف الله لم يعص حديث مشهور عند عامة الناس كلما ترى رجلا يجري تقول له ها تأنى ان العجلة من الشيطان هذا مشهور عند العامة العجلة من الشيطان بل بعض العلماء رفع هذا الحديث للنبي وصححه إن العجلة من الشيطان بعضهم رفع وصححه الغرض المقصود نحن لسنا بصدد التصحيح ولا التضعيف نحن بصدد أن هذا مشهور عند عند العامة العجلة من الشيطان نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم